من منازل إياك نعبد وإياك نستعين أنوار البرق وكنا قد تحدثنا عن الهيمان وعن الوجد والشوق والدهشة وإلى غير ذلك من منازل آثار المحبة والبرق هو اللمعان الذي يلوح للسالك عندما ينزل أول منازل الصادقين وليس أول منازل التائبين لأن أول منازل التائبين اليقظة, أو اليقظة كأنه كان في غفلة فاستيقظ وبدأ يقلع عن الذنوب والمعاصي وترقى إلى درجة بعيدة صار من الزاهدين والمتوكلين ومن أرباب الحياء والمراقبة والإحسان وصار تقياً ليسلك الطريق الصحيح في مقام الصادقين يلوح له نور البرق ومنزلة البرق وإن كان في بداياتها البرق تظهر المنزل وكأنها معقدة ولكنها من أيسر منازل إياك نعبد وإياك نستعين البرق هو لامع يلمع للقلب يشبه لامع البرق هو ليس برق حقيقي برق لامع يلوح القلب تحس في قلبك بيقظة وبأن قلبك صار مطاوعا لربك مطاوعه الجوارح أيسر يعني أنت يمكن أن تجعل جوارحك طائعة حتى ولو لم تكن تحب من باب الإكراه من باب الغصب من باب أن تضغط على نفسك لكن أن تكون الروح مطاوعه أن يكون القلب مطاوعا لله هذا لا يكون إلا بنور البرق لكن لماذا شبهها بالبرق شبهها بالبرق لأنه خاطف وسريع يعني مش مش معناها يا أخوانا الزولة اللي بيسلك طريق الصادقين بالليل الليل بيقوم بيشوف برق كده حس الآن واحد يقول لك ليلة القدر ما جاتني يا مولانا هي انت جاي ليلة القدر شنو عشان طيق يقول لك ما جاتني والله أنا الليل كله مساهل. ما شوفشت أي حاجة انت شوف شو اللي شلي تأذر يقول لك ليلة القدر كاي جاتك السبب تنفتح انت بشوفه سرعة سرعة قبل ما تنقفل قول الدائر كان انقفلت تاني خلاص يا ياخر قال منه السماء قال لك ما قفل المزات ومتى أغلق الله أبواب السماء في وجوه الداعين وفي وجوه المتقين وفي وجوه المنكسرين وفي وجوه التائبين والمستغفرين متى أغلق الله أبوابه فبالتالي هذا برق معنوي وليس ببرق حسي قال صاحب المنازل البرق الذي يلوح للقلب فيجعل القلب مطاوعا وتجعل الروح لله خاضعة بصورة تلقائية عابدة ومطمئنة وساكنة إلى ربها قال البرق باكورة تلمع للعبد فتدعوه إلى الدخول في هذه الطريق الباكورة هي بداية الثمر بداية السمر يسمى شنو؟ الباكورة فكان منزلة البرق بالنسبة للمحبين الصادقين هي باكورة بداية سيرهم تلمع للعبد تلمع أي تظهر وتبدو له لكن ابن القيم يعلق هنا على هذا اللفظ يقول البرق هو برق الأحوال وليس ببرق الأعمال البرق برق شنو الأحوال وليس برق الأعمال بمعنى تصلي حسر وتوتر أو تمشي تأجل الوتر وتقوم الليل ما في أي برق في الأعمال لكن فجأة بتلقى أنه عندك حالة إيمانية عالية هذه حالة الإيمانية إذا ما عرفها جات من وين أو جات كيف وتأتي بغير مواعيد الأعمال بمواعيد الصلاة مواعيدة ما مواعيد في أوقات لا تجوز الصلاة فيها ينهى عن التطوع ينهى عن التطوع فيها فبالتالي برق الأحوال لذلك يقول ابن القيم وهو يحدث بغير سبب وهو بالنسبة للسالك موهبة هو شنو موهبة يعني انت بتجيب الكند بيدك بيدك بصلي ممكن الصلاة تثمر أحوال إيمانية عالية فتجعلك تحس بهذه السانحة التي تسمى ببرق أو سماها أنوار إياك نعبد وإياك نستعين من أنوارها نور البرق يعني ابن القيم يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله بعض المؤمنين أنوار الكلمة في قلوبهم كنور الشمس وبعضهم أنوار الكلمة في قلبه كضوء القمر ليلة البدر أيهما أقوى القمر ليلة البدر ولا الشمس وبعضهم أنواره كنور السراج وبعضهم لا إله إلا الله أنوارها في قلبه كنور الشمعه تخيل واحد زي وبقرة الصديق أنوار لا إلا الله في قلبه زي, زي الشمس وفي ناس مسلمين كتار أنوار لا إله إلا الله في قلوبهم كانوا شنو شمعة لا تكاد تضيء ولا تكاد تفعل شيئا وعلى قدر كلما سطعت شمس الأسماء والصفات وتجلت أنوارها في القلب كلما وجدت الجوارح خاشعة والأعمال مستقيمة ومن ثمرات ذلك أن العبد يعبد الله ويتلذذ بالعبادة دي مشكلة نحن الآن بنعبد لكننا لا نتلذذ بالعبادة الواحد ترجع بصلي ويتثائب بصلي فاتح خشم ده داري نوم باقي لك كويس ده؟ بصلي كويس؟ ما بصلي كويس حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا بدأ قيام الليل بدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين عبارة عن تمرين وتنشيط بعد ذلك لا تسأل عن طولهن ولا عن حسنهن ولا عن جمالهن طيب فبالتالي استشهد الهروي على باكورة البرق التي تلمع للعبد بقول الله جل وعلا هل أتاك حديث موسى إذ راى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى قال ابن القيم وجه الشبه أن بداية نبوة موسى كانت نور من النار لا حله وبداية باكورة الولاية والسير في طريق الأولياء نور من البرق ولكن نور النار لاح لموسى في ناظره وهذا يلوح للمؤمن في قلبه يعني موسى عليه السلام رأى نار حسية نار موسى كان شنو بذلك قال إني أنست نارا فلما اتاها نوديا من, من, شاطئ من شاطئ الوادي الأيمن أن قد بورك من في النار ومن حولها نار نار عديل لكن الله جعلها شوف الانتقال الهروي ابدع في الاستدلال بالمناسبة ربنا داري جيب موسى للمحلة ديش أن يوحي له. ظهر له نار حقيقية وإذا أراد الله أن يأخذك إلى مراق الولاية ومدارج الإيمان يلوح لك في قلبك نور من البرق سوف تعرف نور البرق الآن والله يا إخواننا يعني الفرق كبير بين موسى وبين الاولياء موسى من انبياء الله ومن اولي العزم من الرسل يكفي انه كليم أنه كليم الله عليه السلام موسى لم يكن النار مقصودا لكن الله اراه النار في الشاطئ الايمن من الوادي ليوحي الى موسى فكان بدايه نبوه موسى نار لاحت له فصار في ضوئها حتى وقف فناداه الله وإذا أرادك الله وليا له يا أخوانا أنت كان بقيت ولي الولي ذاته عندنا صار لا قيمة له الولاية درجة رفيعا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الولاية درجة عالية تبدأ بنور البرق طيب يقول الهروي والفرق بينه وبين الوجد الفرق بين شنو البرق وشنو والوجد قلنا ان الفرق بين الدهشه والهيمان الدهشه وقتها قصير ومدتها عابره والهيمان شنو يطول الفرق بين الوجد ان تجد حلاوه الايمان وبين ان يلوح لك برق بتسير في ركب الاولياء ما الفرق قال الهروي وبين الوجد ان الوجد يقع بعد الدخول في الطريق والبرق قبله يعني انت ما بتلقى حلاوه الايمان الا بعد ما تبقى من اولياء الرحمن ما بتذوق حلاوه الايمان ما بتجد ثلاث من كنا فيه شنو وجد وجد ما بتجد الوجد دا النشوه اللذه السرور الذي يعقب القلب ويعقب الطاعة هنا قال ابن القيم في منزلة البرق كلاما راقيا ونفيسا الوجد بعد الدخول والبرق قبل الدخول لأنه هو الذي يروح لك ليأخذك إلى الطريق والوجد زاد والبرق إذن الوجد زادك يستمر معك لكن البرق كالبرق لماذا سمي برقا بلوح كده دي بتوريك الدرب لكن ما بكون طواله يعني ما في برق يكون طوال هل كده برق بل بيجي شنو ثمي برقا لانه شنو لأنه خاطف فبالتالي الوجد زاد والبرق إذن طيب قال ابن القيم الهروي يريد أن يقول أن البرق نور يقذفه الله في قلب العبد يبديه له فيدعوه به إلى الدخول في الطريق طيب وهو على ثلاث درجات اللي على ثلاث دريات شنو؟ أه؟ البرق نحن نتحدث عن البرق قال الاولى برق يلمع من جانب العدة في عين الرجاء فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء ويستقل فيه الكثير من الإعياء ويستحل فيه مرارة القضاء وهذا كلام نفيس جدا طبعا انت لما تسمع اول مرة بتقول دي روطانة صح لكنه من انفس الكلام طيب العدى العدى الوعد وعد الله للمؤمنين وعد الله لشنو للمؤمنين ودائما وعد الله يعتبر يرتبط بالرجاء يعني يحدثك الله عن الجنة وعما فيها من النعيم وعن سعة رحمته لترجو ذلك فدائما الوعد يرتبط بالرجاء والوعيد يرتبط بالخوف والحذر يقول لك النار كده وجهنم كده والقيام الناس بيحشروا حفاتا عراتا غرله غير مختونين تدن الشمس من الخلائق مقدار ميل كويس؟ يتصبب الناس في عرقهم كويس؟ فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر, شر يرى نصوص الوعيد تولد الخوف ونصوص الوعد تولد شنو؟ تولد الرجاء هنا يتحدث عن برق يلمع من جانب العدى العدى معناه من جانب الوعد في عين الرجاء كأنه يقول برق يلمع عند تلمح الوعد هذا البرق اسمه برق الرجاء يسمى ببرق شنو؟ برق الرجاء وبرق الرجاء يكون بسبب شنو؟ بسبب الوعد لما تقرأ آيات الرحمة وآيات التوبة وآيات الجنة وآيات الوعد ما وعد الله به المؤمنين من المغفرة وآيات الرحمة عند قراءة نصوص الوعد يلوح لك برق الرجاء فترجوه وتأمله وكأنه ابن القيم شوف عبارة ابن القيم كيف قال وجود الوعد يولد في أفق الرجاء وناحيته برقا يولد فيه فيش في أفق شنو ما البرق دائل له أفق الأفق الذي يلوح فيه برق العدة هو أفق الرجاء عبارة لطيفة جدا من المناسبة يقول يعني ما وعد الله أولياءه من أنواع الكرامة في هذه الدار وعند لقائه يولد برقا يبدو في أفق الرجاء وناحيته ده كلام هنا ده واضح أو أن نصوص الوعد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لما تسمع آية زيدي بتولد شنو؟ رجاء هذا الرجاء أفق أمامك بالنصوص النصوص تولد الرجاء وفي أفق الرجاء يلمع لك برقه برق الرجاء الذي يقودك إليه ويهديك إلى الرجاء لذلك قال الهروي نفس عبارة برق يلمع من جانب العدة في عين في عين شنو؟ في عين الرجاء وقصد بعين الرجاء حقيقة الرجاء كويس طيب. قال لمن يحصل الرجاء يحصل شنو فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء يا سلام اي زول عند رجاء في الله كل شيء يأتيه من الله وإن كان قليلا وقليل الله لا يقاد له قليل قليل الله لا يقاد له قليل لو الله اداك حاجة بسيطة هي كثيرة لأنها من ربنا يا أخوانا شوف قدير الله جعل الله الرحمة مئة جزء أنزل جزءا واحدا في الدنيا بهذا الجزء يترحم العباد حتى ترفع الدابة حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها حتى لا تطأوه جزء واحد من الرحمة الدنيا مما الله خلقه لحده وليل ما شف الجزء ده انت قا شفت هذا المسكين تعطف عليه ويجيك موقف تبكي ما انت براك الدنيا كل ايما الله خلقه والحيوانات تحافظ على صغاره والدافع عنه ده واحد من مية من الرحمة ربنا نزل أنزلها الله وادخر لعباده تسعا وتسعين جزء ليرحمهم يوم القيامة لذلك كان المسعود يقول ليرحمن الله عباده يوم القيامة رحمة لا تخطر على بال احد منكم ما ابتعد تتصوره فبالتالي يا سلام يا اخي البرق ده قال شنو الهربي قال فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء وقليل الله لا يقاد له قليل قال ابن القيم قال فيستكثر القليل قال ابن القيم وسبب استكثاره للقليل اربعه امور انت حاسه الناس الله بيديه كثير بعد يقول لك والله الحاله زي الزفت والامور تعبانين والله روحنا لا تمر كويس والله نحن خلاص عملنا يا ناس يا أخي واحد يقول له الحاله كيف يقول دي حاله يا أخي دي حاله اخيرا زول يقترب ذاته يخلي البلد دي دي حاله دي يقول لك والله للمغتربين مرتاحين ويل قاعدين مرتاحين واحد تقول له الحالة كيف يقول له غايته الحمد لله يا زول يا الحمد لله يا غايته أمسك واحدة فيه قال لي إنت ما بتلم يقول لك غايته الحمد لله ترى ماشي إنت ما غايته الحمد لله خش ما غايته دي شنو يعني نص نص يعني ولا كيف كنت يا خانة أنا حكيت له وقلت له في زول زول مليون جنيه قال له أدي عليه مسكين لكن شرط يقول الحمد لله وما يشكي الزول شال المليون يسأل أي زول الحالة كيف يقول الرسوم والأولاد والمدارس وحق اللبن والدكان طالبني يرص مجموعة من الحاجات يخلي يمشي للثاني الحالة كيف يشكي مشن محل الركشات أها يا أخوانا كيف والله الكبار دي كان فتح علينا نحن كنا سوينا حاجة تانية لاتتعال هايس مرتاح لاتتعال أمجاد مرتاح لاتتعال لتع الركسة جابوا له جاب المليون رجع على زل قال لي زل ما له قال لي والله شرطك زل حاجة هو ما فيه هذا دخل المليون قال لي أنت حالة كيف قال لي والله زي الزفت قال لي خلاص مش امش, أمش سأل ذاته قال لي أنت حالة كيف أشاد الدنيا قال لي والله زي الزفت دخل فجأة أبوه قال له خلاص مش ربنا يعدينا علينا وعليك فبالتالي الذي يجعل العبد المؤمن يستكثر القليل من الله، وقليل الله ليس قليل، ولكنه يعظم كل نعمة من الله. سبب ذلك أولا نظره إلى جلال معطيه وإلى عظمة المنعم عليه. أنت ما تعين للشلة الدك له، الدك منه، منه للدك. نظرك إلى جلال معطيك وإلى عظمة المنعم عليك. تجعلك تعظم كل نعمة منه الأمر الثاني احتقاره لنفسه وازدراؤه لها يجعل كل شيء يأتيه من مولاه ومن سيده كثير نظرك إلى الله بالعظمة ونظرك إلى النفس بالاحتقار وثالثها محبته فإن المحبة إذا تمكنت من العبد استكثر قليل ما يناله من محبوبه خلد إذا أحببت حبا حقيقيا لا تستكثر قليل محبوبك بل تستلذ بأذاه لك إذا أحببت فإن محبك لو أعطاك كل شيء أنت تفرح جدا بل إذا آذاك فإنك لا ترى أذا الحبيب أذا إنما ترى أذا محبوبك نعيما ورحمة يا سلام يا أخي وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية رابعا شوف الكلام الرفيع ده عطاء الله لك حتى ولو كنت تراه أنت قليلا بالعبودية والمحبة تستكثره والسبب الرابع قال لانه لم يكن له قبل هذا العطاء إلف به ولا اتصال بعطيه فكان العطاء من الله فاجاه على غير استحقاق منه ولذلك عظم العطاء من ربه سبحانه يا سلام والله اخواننا ده كلام راقي, راقي رفيع جدا هو يرى وهذا مر علينا في منزله الشكر ولا في منزلة الشكر قال بعضهم كما قال ابن القيم تعريف الشكر أن ترى نفسك على النعمه فضولية وأنك غير مستحق للنعمه إنما هو الذي أنعم عليك بغير استحقاق منك فلست اهلا لها هو الذي اهلك لأن تكون موضع نعمه وإحسانه ولذلك كان داود عليه السلام قال الله عنه وإعملوا آل داود شكرا كان داود من الشاكرين وسبب شكر داود أن الله لما قال له كيف شكرتني يا داود قال لم أستطع أن أشكرك لأن شكري لك نعمة منك تستوجب شكرا كونك تؤهني للنعمة وتؤهني لاستحضار النعمة أن أكون شاكرا لها هذه نعمة لا أقدر على شكرها قال له الآن شكرتني يا داود هذا كلام رفيع والله يخبرنا أنا دار أديكم قاعدة دار أديكم قاعدة في مدارج السالكين لو واحد جاب جلابية وسخانه وكواها بتجمل الجلابية المقوى بتنفع. بتنفع أول حاجة تغسل الجلابية أول حاجة تغسل مدارج السالكين هكذا قلبك هذا لن يستطيع أن يتعلق بالمدارج ولا أن يتدرج في المدارج إلا بعد أن يطهر القلب من الدنس وابن القيم عنده قاعدة يقول التوحيد ناصع تؤثر فيه النظرة واللفظة والخطرة والخطوة والكلمة ولذلك إذا كان الثوب ناصع البياض الوسخ القليل يرى فيه وكذلك قلب المؤمن وباطنه في غاية النقاء والتوحيد كذلك أقل معصية تؤثر في التوحيد وتزعزعه بالمناسبة ويبدأ إيمان المؤمن في تراجع فلذلك هذا كلام عجيب لذلك قلت لكم في بداية كلام الهروي رحمه الله أن هذا الكلام من الهروي يعتبر شنو؟ يعتبر من الكلام الرفيع والله إخواننا كلام الهروي ذا خلاصة الدين في المنزل خاصة الدرجة الأولى من درجات إياك نعبد وإياك نستعين من أنوار البرق يا سلام يا أخي كلام عجيب قال برق يلمع من جانب العدة في عين الرجاء فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء في عين الرجاء فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء ويستقل فيه الكثير من الاعياء من تلمح اسمع كان ده كويس من تلمح نصوص الوعد فولدت نصوص الوعد في افق الرجاء برقا ياخذه الى الرجاء عندها يستكثر القليل من العطاء واضحه ويستقل الكثير من الاعياء تعب تعب تعبه تعب في ذات الله يراه قليل يعظم عطاء الله ويحتقر شنو عطائه هو لله فاذا عبد وقام الليل يرى نفسه انه لم يوف الله حقه وانه بعيد عن ان يوفي الله حقه الم يقل عليه الصلاه والسلام لا يدخل احدكم الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته يستقل شنو قال شنو ويستقل فيه الكثير من شنو من الاعياء يتعب وينصب فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يتعب ويجتهد يجاهد وينفق ويصلي وما يقول كفاية ده بيدخلنا الجنة ما بقول كفاية إنما يعمل ويجتهد ويرى أن عمله وأن طاعته قليلة ويستقل طاعته وقد ورد في البخاري أن المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوق رأسه يريد أن يقع عليه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 وهم لها سابقون يعطي وهو وجن قال تعالى رضي الله عنها هم الذين يسرقون يطيعون ويفعلون المعاصي هم الذين يزنون قال لا يا ابنة الصديق هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون الا يتقبل منهم لدرجه عالية, درجة عاليه لذلك قال استقلاله الكثير من شنو من الإعياء التعب حتى لو تعبته شنو يعني حتى علماء السلوك والتربية قصة ولعلها في إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي رحمه الله طبعا كتاب إحياء علوم الدين تكلم فيه الناس كلاما كثيرا بين مؤيد ومعارض وأجمل ما قيل فيه ما قاله ابن تيميه بإنصاف وكتاب إحياء علوم الدين فيه من علوم التصوف الراقية في تهذيب القلوب وتنقية الضمائر وعبادات أرباب القلوب والتحذير من الأخلاق الذميمة والحث على مكارم الأخلاق والخصال الطيبة ولكن حول الأحاديث الضعيفة بل والأحاديث الموضوعة لأن الغزالي لم يكن من أصحاب صنعة الحديث ولا من أهل الحديث الذين هم تخصصوا فيه ولا شك أن فيه من القصص الواهية وفيه من الأمور الموضوعة وفيه من بعض الكلمات التي تحتوي على بعض الألغاز التي هي موهمه وخطيرة ده الكلام عن شنو أنصف ولا ما أنصف أن رجلا في بني إسرائيل كان في صومعة فوق جبل بالقرب من عين تنبع وفواكه تنبت فكان يأكل ويشرب بقدر ما يوقيته ويحبد ربه يخواننا الناس العبد ربا على مر التاريخ والعصور العباد لا يعلمهم إلا هو سبحانه والملائكة تعبده وربك غني عنك عبد الله على هذه الحالة ستين سنة كم فتقعده ودي وديل الرهبان الراهب في شنو في صومعته حتى هذا لا يقتل وان كان منحرفا وبعد ذلك نظر وأطل على الوادي فوجد جمهرة الناس فكانه عيد ولم يكن له عهد بالناس فنزل من الجبل ومعه رغيفتان أو اشترى رغيف أو اشترى رغيف او كان معه رغيفتان فوجد امراه ففجر بها اتعارف الاستقامة الحقيقية مش تكفي البيتة تتجنب تخرج الى الحياة تتفاعل مع الحياة وتعيش بدينك في ظل الفتن قويا وهؤلاء يسمون او يسمون بالقابضين على الجمر تقدر تمسك جمره كده تقدر الدين ده بيجي زمن تمسكه كده تكون مستقيم زي الجمره اي زول انتقدك فبالتالي شوف المسألة دي ففجر بها ثم نزل في غدير يستحم نزل في اشنه غدير يستحم وقد ترك ثيابه والرغيف خارج الـ الـ الـ الغدير فجاءه سائل قال اعطني مسكين قال خذ الرغيفة أو خذ خذ الرغيفتين فقبضه ملك الموت وقبض روحه قبل أن يخرج من الغدير فجيء بعبادتي ستين سنة وضعت في كفة وجيء بالزنا فرجح بها الزنا زنيه وحدة ممكن تغطي سك في النار إلى أبد الابدين فالزنيا فجيء بالرغيفة فرجحت بكل شيء فدخل الجنة رغيف ممكن تكون عند الله أكثر قبولا وتنفعك وترفعك حاجة عجيبة لكن فبالتالي قال استقلاله الكثير من شنو من الإعياء ويستحلي في برق الرجاء مرارة القضاء وسبب استحلاؤه في هذا البرق مرارة القضاء هو البلاء هو أنه يعتبر المصائب التي تأتيه وتنزل عليه من باب الابتلاء والاختبار من الله ليبلوهم أيهم أحسن عمل وأصبر وأصدق وأعظم إيمانا ومحبة وتوكلا وإنابة فإذا لاح للسالك أن البلاء من الله وأن مر القضاء من الله للاختبار ولرفعه الدرجات استحلى مرارة القضاء واستلذ بالأذى والمصائب الذي يأتيه من الله لأنه يعلم أنه لن يعدم أجر هذه المصائب وأنه لن يعدم خيرها الدرجة الثانية من درجات البرق برق يلمع من جانب الوعيد اذا البرق الأول برق الرجاء والبرق الثاني برق الخوف وقد رأيتم كيف أن برق الرجاء يولد استكثار العطاء واستقلال أي يرى أن واحتقار الاعيا واستحلاء مرارة القضاء طبعاً دياخوانا بتصرف مني يعني ده بباختصار اسا المعاني تبقى قريبة برق الوعيد في عين الحذر يعني هذا البرق أفقه وعينه وحقيقته في أفق الحذر والخوف وينتج من الوعيد كيف بمؤمن يسمع بحديث النبي سلم رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا تهوي به في نار جهنم سبعين خريفا من فعل كذا لقي الله وهو عليه غضبان مثلا أحد الكثير جدا فبالتالي ونصوص طيب هذا البرق يستقصر فيه العبد الطويل من الأمل طويل من الأمل يعني يقصر الأمل إذا كان الإنسان آمال في الدنيا فإنه إذا نظر إلى نصوص الوعيد ونظر إلى حقيقة الموت وإلى نهاية الدنيا وإلى القبر وإلى ما فيه من النعيم والعذاب واستيقن بذلك زهد في الدنيا لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب بها فرحا ما بخلي الزولة اللي عنده فهم شفت كيف يطول فيها الأمل الآن الناس مؤملين عندهم طول الأمل لكن ما الذي يقطع طول الأمل الأجل الذي يقطع الأمل هو الموت هل تظنن أن جميع الذين في القبور الآن وتحت الأرماس هل تظننهم قد فرغوا من مشروعاتهم وأكملوا جميعا وحققوا جميع طموحاتهم اه الناس راجينه تحت الواصبين قد ولا لسه في زول قال انا خلاص بس منتظر يومه بس ملك المده يجيني وانا امشي في زول بيقول كده والله انا بعرف زول عمره 90 سنه مرض مرض اولاد الحرسنه قال له حرسي شنو متودن الاردن كان القلي علاج داري مش أردن ده ريش ده يحيا ما في كفايه أصلا في الدنيا أسكدك قال لو كان لابن آدم وادياني من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب يا أخي مشكلة كده نوح عليه السلام عاش ألف في الدنيا ألف سنة إلا خمسين عام داعية الباقي خلي ألف سنة إلا خمسين وخمس بينضم نوح عليه السلام ينضم بس في الدين لا كلا لا مخلص يتعامل مع الله أزوله يتعامل مع جيهة تانية يقول لك أنا الدولة بنشتغل وكان ما الدولة بنجف لم يكن نوع موظفا إنما كان نوح داعية إلى الله إنما كان نور عليه السلام رسولا من أولي العزم من الرسل بل هو ابل الأنبياء الحقيقي نوع عليه السلام لما وافته المنية سئل صف لنا الدنيا لأنه قعد كثير بوصفة قال دار لها بابان متقابلان دخلت من الأول وخرجت من الآخر ولم أر شيئا دار لها عندها بابين متقابلين دخل بالباب ده زي المسجد بتلقى المسجد فيه باب جاي وباب جاي باب الشمال وباب جنوبي دخل بالباب الشمال ومرق بالباب الجنوبي ما شاف أي حاجة فلذلك قال أبو العتاهية نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست بالباقي وإن عمرت ما عمر نوح لست بالباقي وإن عمرت ما عمر نوح يقصر الأمل يا أخوة مشكلتنا والله عندنا أمل أمل عجيب جاء في ترجمة شقيق البلخي رحمه الله تعالى أنه قدم في صلاة الظهر طالبا من الطلاب يريد أن يتدرب الطلاب دار الطلاب يتمرنوا قدموا قالوا صلي بينا. الطالب أبا قال لي, خص... قال لي ممكن يصلي والشيخ في قال لي لا صلي الطالب مضايق شايل هم قال لهم استو وصلى بهم لما ننتهى قال لي يا شيخ إذا أتيت إلى العصر فلا تقدمني في صلاتها كفى الظهر قال له اتامل أن تعيش إلى العصر قال لي أنت مؤمن تجنب لحد العصر اتامل أن تعيش إلى العصر قال لي وأعوذ بالله من طول الأمل أعوذ بالله من طول الأمل فانه يفسد العمل ولذلك وه... أنا بسلم يقول صلوا صلاة مودع ما تقول دي آخر صلاة يا أخي أعصع الناس بيخططوا يقول لك نمشي في نص رمضان العمره ونجي نعيد في السودان هنا أقول حيد مع أولاده يقول لك هم حاجة يحيد مع أولاده كذا الحجز يكون وامتسع وعشرين بعد ما يختمك عيد هنا يا زول هو ما قال ما سماجه يدب اعمل حذات كويس ما بطاله زول بيامل للعيد والصلاة والحرم وكده زي ولدك اشتري قطعه وطه هنا يقول لك الواطه تغلى والله بعد 10 سنه الشيخ دي تبقى بالهناي والله ده امل تجيل يا اخي ما في امل اكبر من الامل بتاع الناس الان الان في المقابر شغالين الجوالات ده شغالة الجنايز بتدفن والصحابة قال كأن على رؤوسهم الطير كل مرة تضرب يعني نغمة ونغمة غنة يقول له نحن في الدافن أضرب لي بعشوية تاني بعشوية ذاك الشيء المبالي بعيد كذا من الجنازة يتكلم والله في صلاة الجنازة المباليات بخطر يحمر تكفيلة صمنط يا أخي فبالتالي الغفلة غفلة شديدة جدا وذلك لطود الأمل قال شوف إخواننا أقول كلمة وأرجو أن تكون هذه الكلمة مفيدة الفرق بيننا وبين أسلافنا أن أسلافنا عندهم إدراك عميق لمعاني ومقاصد الدين السلف عندهم شنو؟ إدراك شنو؟ عميق لمعاني ومقاصد شنو؟ الدين وإنفعال كبير في تنزيل الدين يعني فهمين الدين وبيطبقوه صح عندهم فهم عميق وممارسه راشدة نحن عندنا شنو شوف الانفعال ده علي بن الحسين بن علي زين العابدين رضي الله تعالى عنهم جميعا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام جدته فاطمة كان إذا توضأ لمجرد أن يتوضأ ينتقع لونه ويتغير لونه قيد له ما لك إذا توضأت يحصل كذا قال أتدرون بين يدي من سأقف أنتوا عارفين أنا حقف بين يدي منه شوف الانفعال ده بالله جاء في ترجمة بعض السلف أنه كان قال يمازحنا عبد الرحمن المهدي لعله كان يمازحنا ويضحك معنا فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرف منا أحد ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب السلام قال هشيم رحمه الله عن شيخه منصور ابن زاء ذان شيخ واسم منصور ابن الأولى زاي والثانية ذال منصور ابن زاء قال ما وجدته في وقت يطاع فيه الله إلا وجدته طائعة ولو اني أخبرته أن بل ملك الموت على بابه لما زاد في عمله قال لو قال ملك الموت دار يخش عليك يقول مرحبه وحبابه عشرة الناس ينفعله بالدين نحن الانفعال بالدين ده اسمحوا لي اقول الكلام ده وإن كان كلام حار الدين عند بعضنا ثقافة باردة وممارسة باهتة الدين عند بعضنا ثقافة شنو باردة شوف الـ الـ المسابقات من هو الصحابي الجليل الذي كده كده كده اسأله ونقول يا شيخنا الصحابي الجليل يعمل المسابقة عشان يفوز تسأل مثقف منظرات كبير متفلسف لكن ما في ثمر وما في عمل ثقافة باردة وممارسة باهتة ممارسة باهتة رمضان الحلومر والقمردين ده رمضان عندنا والصينية الفخمة وصينيتنا احسن من صينيتكم دي ممارسه باهته اسا كدا بتلك مسلمين في رمضان السهر غنى ما قران السهر غنى مع الفنانين كويس وخيمه رمضانيه بتلقى التحري نهار رمضان ممارسه حتى للشعائر باهته طيب اسمع الى هذا الكلام الراقي النفيس جدا للعلامه ابن القيم قال يا سلام اسمع كم ده والله يا إخواننا هذا من أجمل ما قرأته في المدارج ما أجمل من أجمل يعني أشياء كثيرة في المدارج هي جميلة ولكن هذا من أجمل ما قرأته وأرجع إلى العبارة المعتادة لا يعرف المدارج إلا من درج لا يعرف المدارج إلا من شنو؟ من درج يقول من تلمح الوعيدة بقلب مستيقن أن وعيد الله يكون وأنه عظيم وأن عذابه أليم وشديد استقصر فيه طول الأمل وتخيل في كل وقت أن المنية تعافسه وتفاجئه فاشتد حذره من هجومها مخافه أن تحل به عقوبة الله أن تحل به عقوبة الله قال فيلقى يا أخوان المؤمن ما يخاف فيلقى ربه بغير طهر تم قال ابن القيم فلا يؤذن له بالدخول على الله بعد الموت عند اللقاء إذا لم تكن روحه طاهرة قال كما أنه لم يؤذن له في دار التكليف بالدخول على الله في الصلاة بغير الطهارة هل ممكن زول يصلي بغير الطهارة؟ ممكن؟ ولا يمكن أن يدخل عبد على الله إذا لقي الله أو أن تفتح بروحه أبواب السماء ما لم تكن روحه طاهرة شو كان ذا كيف قال وهذا يذكر العباد بالتطهر لموافاته عند الموت والقدوم عليه والدخول وقت اللقاء لمن عقل عن الله وفهم أسرار العبادات فإن كان العبد لا يدخل عليه في الدنيا حتى يستقبل بيته المحرم بوجهه ويستر عورته هذه شروط صحة الصلاة ويطهر بدنه وثيابه وموضع سجوده وموضع صلاته وموضع مقام بين يدي ربه ثم يخلص لله النية فكذلك الدخول على الله عند الموت وعند مفارقة الروح لا تحصل إلا لمن استقبل ربه بقلبه كله وستر عوراته الباطنه والظاهرة بلباس التقوى ويطهر قلبه وروحه وجوارحه من ادناسها الظاهرة والباطنة فيدخل على الله عند الموت بطهارة كاملة روحا وبدنا وإن العبادة وده من يقدرون على طهارة بدنك عند الموت بأنهم يغسلونك ويحنطونك ويعطونك بأنواع الأرياح ويكفنونك في أجمل الثياب ولكن كل هذا لا ينفعك إن لم يكن قلبك قد تطهر وإن لم تكن بواطنك قد سترت من عيوب السوآت من سوآت الغفلة والشهوات والشبهات والشكوك والظنون والحسد والغل والريب والريبة والنفاق إن لم تستر عورات باطنك وتطهرها فإن عورات الظاهر وان طهارة الظاهر لا تنفعك كلام والله كلام كلام في الصميم شفت كيف؟ طيب قال يستقصر فيه العبد الطويل من الأمل ويزهد في الخلق على القرب يا السلام من وصل إلى درجة من قصر الأمل ويرى الآخرة رأي العين وأنها قريب الجنة والنار هذا يزهد في الخلق على, على القرب إما أنها حتى أقرباءه وأرحامه يزهد فيهم زهد الدنيا لا زهد الاخره بمعنى ما ترجو منهم ما بيرجو منهم حاجة لكن يواصلهم بل يديهم ويقف معهم لكن يزهد فيهم بمعنى شنو؟ ما يحتاج لواحد منهم ابدا حتى ولو كان قريبا أو يزهد في الخلق على القرب أي عن اقرب وقت فلا, ين... فلا ينتظر بزهده فيهم املا يؤمله ولا وقتا يستقبله واخيرا قال ويرغب في تطهير السر وقد مر بكم معنى تطهير شنو تطهير السر فكما أنك تدخل على الله هل يجوز لأحد أن يصلي عريانا؟ لا من شروط صحة الصلاة ستر عورة ومن شروط الإقبال على الله ستر عورة الباطن من شروط الصلاة والدخول على الله استقبال بيته المحرم وإن من شروط صحة التعامل مع الله بالقلب استقبال القلب بكليته ربك جل وعلا وأن لا يلتفت إلى مخلوق كلام راقي ونفيس الدرجة الثالثة والأخيرة برق يلمع من جانب اللطف يا السلام الأول برق الرجاء والثاني برق الخوف والحذر والثالث برق اللطف برق اللطف كلام جميل جميل جميل برق اللطف برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار فينشئ سحاب السرور ويمطر مطر الطرب ويجري من نهر الافتخار يا سلام كلام راقي راقي جدا لمن تسمع شرحه الحسه بتعرفوا راقي لما ما راقي برق يلمع من جانب من جانب اللطف في عين الافتقار بمعنى هذا البرق يلمع من افق ملاطفه الرب تعالى عبده بانواع الملاطفات من أين يأتي نظرك للطف الله؟ كلما افتقرت إلى الله، كلما جاءك كل اللطف من الله. بالمناسبة، لطف الله يقع على المفتقرين إليه. والفقر منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين في المدارج سوف نقف عليها. منزلة اسمها شنو؟ منزل الفقر. هذا الافتقار، يا ابن القيم. أنه الطريق أنه الطريق الأعظم الذي يدخل به على الله أعظم طريق داير ربنا يرحمك. داير تعبد العبادة الناس ما عبدوا إياها افتقر إليه والله يا أخواننا كنت أقرأ في بعض تراجم السلف قال ليك واحد من السلف كان بدي المساكين يقول والله ما مني نظر إلى لطف الله عليه وعلم أن الله أجرى نعمه عليه فقط وإنما هو جسر ليمر الله نعمه عبرك إلى بقيه خلقه قال فكان إذا أعطى المسكين وضع النقود في كفه ويجعل المسكين يأخذ لا يناوله مناولة يعني ما بديه يشيل الهداء يدي كده لا يخدها في يده يخدها كده المسكين يشيله قالوا لما تفعل ذلك هذا لتكون يده عليا ويدي سفلة لأنه لو خلتها كده المسكين حيجيب ايده بين لما يبسطه كده يخده القروش المسكين حيشيله كيف ها هيشيل المسكين ايده بفوق قال داري يد المسكين تكون بفوق ليدي لكن لو أدهه حيدي كيف ادي كده وداك حيعمل لك وفعلا اليد العليا خير من اليد السفلة يحف ناس عندهم فهم فينا يعبدوا الله بيفهم فبالتالي عين الافتقار وحنتكلم عن الافتقار في موضعه كلاما طويلا قال هذا الافتقار ينشئ سحاب السرور ويمطر مطر الطرب قال شوف الكلام بتاع ابن قيم العبد إذا عبد الله أسمع كامل كويس وأرجع عبادته لله إلى لطف الله بأن الله هو الذي هياه أن يكون شنو؟ أن يكون شنو؟ عبدا له جميل عند العبادة تتولد في النفس سحائب سرور تمطر الطرب أي يكون الطائع منتشيا بطاعته مستلذا بها يجد حلاوة العبادة اسمها حلاوة شنو؟ العبادة قال ابن القيم فكأنها نفحة من نعيم الجنة ونسمة من ريح شمالها الطاعة في الدنيا جنة جنة الله في الدنيا شنو؟ الطاعة لذلك كان ابن تيميه يقول كان يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة قيل وما جنة الدنيا قال الطاعة قال مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قالوا وما أطيب ما فيها قال التلذذ بطاعة الله إنه لتمر بالقلب لحظات أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي طيب عيش الطاعة رياض مونقة هو الكلام ده كلام راقي جدا يقول ليك سببه شوف الكلام ابن القيم كلام الهروي شديد قال سببه افتخار العبد هنا بافتخاره على الشيطان وليس على خلق الله من افتخر بطاعته على عباد الله احبط الطاعة وبطلة الطاعة إياك أن تفتخر بطاعة على الخلق لكن افتخر بأنك انتصرت على الشيطان وافتخر بأن الله وفقك وأعانك وبأن هذا جاءك من عند سيدك ووليك عند ذلك يشتد طربك ويجري نهر الافتخار الذي هو افتخار على الشيطان والدليل على أن الافتخار على الشيطان عبودية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدجانه لما اختال بين الصفين قال هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن وإن الخيلاء لا يجوز إلا في الحرب وعند الصدقة وعند شنو؟ الصدقة وعند الصدقة سبب خيلائه أنه انتزع نفسه من البخل وأنه خرج من قهر الشيطان ومن شح النفس وهزم نفسه الشيطان فلذلك تصيبه نشوة عندما يتصدق ولا يعرف المدارج إلا من درج ثم يقول ابن القيم أختم الكلام بقوله قال الافتخار على الشيطان من تمام العبوديه اخذوا الفاهم يا أخي كويس؟ قال شنو قال شوف الكلام ذا افتخر يا ما في حاجه الافتخار والعبودية والعبوديه ما مع بعض صح مع العبودية شنو الافتقار وليس شنو الافتخار الافتقار عرفناه من العبوديه منزلته من العبوديه الافتخار منزلته من العبوديه انه يفتخر في الظاهر ويفتقر في الباطن ظاهره الافتخار وباطنه شنو الافتقار كيف إذا ابو دجان كان يفتخر في الحرب بباطنه منكسر لله وبظاهره يريد أن يخيف أعداء الله وإخافة أعداء الله عبودية أو افتخر ولكنه لم يغفل عن العبودية فشهد من عين المنة فقره في كل لحظة وأنه لم يستغني عن مولاه طرفة وبالرغم من ذلك تجده يفتخر في المواطن التي يكون الافتخار فيها شنو عبودية ويمسك عن المواطن التي يكون فيها الافتخار بغيا وعدوانا وظلما نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة أنوار البرق من أنوار إياك نعبد وإياك نستعين المنزلة القادمة هي منزلة الزوق بإذن الله تعالى وحوله وقوته إن كنا أحياء وإن متنا فالله يعطينا بقدر بقدر نيتنا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته